فراص الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليس عليك من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وما من خير فاليكم وانتم لا تظلمون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء تعرفون بك ما هم لا يسالون الناس الحافا وما تنطقون خير خير الله به علي الذين ينطقون اموالهم فلهم أجرون عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطوا الشيطان من المسر ذلك بانه قالوا إنما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا واحل الله البيع وحرم الربا واحل الله البيع وأحل الله بيع وحر ومريبا فمن جاء من فله, فله وأمره إلى ومن عاد فأولئك أصحاب النار يمتيا خالدون يمحق الله الرباء ويربي الصدقات والله لا يحب كل كسارلتين إلا الذين وأضعوا الصلاة وآتوا الزكاة لهم, لهم وأجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم استقوا الله وزروا ما بقي من الرباء يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وزروا ما بقي من الرباء كنتم مؤمنين إن فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسر في فنظرة لا من سرى وأن تصدقوا خير لكم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون إلى الله تقو يوما ترجعون فيه إلى الله أمة وفاق الوث ما كسبت وهم لا يظلمون